مثل أصحاب القرية إذ جاء أهل المرسلين إذ أرسلنا إليه مثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقلوا إن إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشام مثلنا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 يُرِيدُ الرَّحْمَنُ بِظُلْمٍ إِلَّا تُونَ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْءٌ وَلَا يُنقِذُونَ إِنِّي إِذًا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونْ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ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 فَمَا اسْتطَاعُوا مضيا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَنْ عَمَّ يَهُنُنَّكَسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا